مولاي انصلي واسلم دائمان ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم Уал хабиб уллази туржа шафаатуху ли кулли يا ربي بالمصطفى بل ال مقصي دانا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال المؤقتة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماض يا واسع الكرم واغفر لنا ما يا وسع الكرام مولايا صلي وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كله حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال اتحمني يا ربي بالمصطفا بلغه مقصيدا واغفر لنا ما ماض يا واسع واغفر لنا ما مضى وسع